All, night. All night. وتوكل, وتوكل على, الحي, على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عيشه Come قول توكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وسبح بحمده، وسبح بحمده، وكفادي. We no الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض الرحمن فاستر بي خبيرا بقد يا واذا له مسجدون fool وهو الذي Oh, mm -hmm. عباد الرحمن وعباد الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه وإذا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا الصرف إن نغابك نغرم إن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قوم Uh التي <تصفيق> حرم الله لفضيله <تصفيق> الدكتور mm yeah. بِذَا عَمَلًا وكانت